ستة استمع إلى النص الآتي وضع الكلمة التي تسمعها في الفراغات المناسبة ولد العالم فؤاد سازجين في مدينة بتلس التي تقع جنوب شرق تركيا وهو عالم في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أسس معهد اللغة العربية في جامعة يوهان غوتا في فرانكفورت بألمانيا كان يحب الرياضيات والتكنولوجيا كثيرا وتعلم اللغة العربية وصار أستاذا فيها في عام 1954 جاء فؤاد سازقين إلى جامعة إسطنبول ثم سافر إلى ألمانيا مرة أخرى في عام 1961 ميلادي وأسس معهد العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت في عام 1982 ألف الكثير من الكتب ومنها تاريخ التراث العربي